فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. دوبرسيار بيونديان بنبابة هو هيبراكانم. آية كاتيا كسيك دلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسك دسبك عبكابيه حديثك بخوينته بلا قيامري قال عليه الصلاه والسلام فرمويتي ترجكسر لي بريط قسكي بيوريط بلا اوجرك لا جركاني بادبي بلا من قيامري قال عليه الصلاه والسلام كتو ما بس تدوب حديثنا خوينته حديثك كذا كرد يبداو بلم حديثه بلام حديثه بازلو بابتيت ولاك ما ناقةي أوه بس حديثي بيعم برا حكم يوكساني كسكاتي بريش والشروال كرتيد كن بلام بجهل كيا وتمان أقرب كل كلابير تام بلكاتي أو ما يعلم كان جاهل فير دا Listen to me that there is another rule thatends to the people who have taken that او turn to se Amen This There is none at all that الله all For example, it says I should lesen The understand the land and the曲 of the 一上 The受教師 Itさ By Boor, By his GPU, By his son He said I cannot hold him I cannot hold him because His uncle does every single thing they have to be wrong If Him وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة اختيار البونية بلاك كأخوة قبل أمري كنت بجيب جيكي بجيب ليتوان أخوة عمر إخوة عليه الصلاه والسلام فرماني جيب بجيب جيبكي أقر خزمي نزيك بيت آيات أتواني قطعي بكيت أقر بردوام سوكاعتي بكاتو نصيحتي شور نجريت.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 اشألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون